ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم مدعون استعدوا لكم ان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 مَن أَعْبُدُ الَّذِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ أَن يُرَبِّجَنَا تُرَبِّي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ